لَوْ قَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكُنَّا نُؤْمِنُ بِالْحَقِّ قِلَّةٌ تَأْخُلُ لتدخلن المسجد الحرام إن شر مُحَلِّقِينَ نَرُوقُ سَكُم وَمُقَطِّلِينَ لَكَن ki kəfət həm qəlbi dəbə هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ديني وزيرا على ديني كل له وكفى بالله شهيدا لقد ق فَد قَس غ إ بِحك بلَ تَدَ قولم جذ 6 معَقينَ مؤزَكُ وَمطَ غرينَ لَ man found him and man and man qoq. Lanə. Bu səyahətə məqam. Bir كف بن ل محمد about <laughs> who Thank hey. وجوههم من الثالث زجود. هو الذي أرسله لي لي امهيره على ديني كلني وكان بالجيش يبقى مو أجداء على الكفار الحماء بينهم أجداء على kum fi wujoodin min as-saris tujood zanika ma sanlu kum fi taura وَمَتَى لُغُم فِي لِكِ كَزْرَايْنَ خَامَ يُعْجِبُ الزُّورَ يَغِيظُ بِهِ مُلْكُ وَار وَعَدَ <تصفيق> اللَّهُ كُلَّ آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا